فعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولهذا أنزلت. ولهذا أنزلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رذيت ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في الأمة وأزال عنها الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم جازي عنا محمد صلى الله عليه وسلم بخير ما جازيت نبيا عن أهله أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة نشرع إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى في الحصة مع بعض التأخير نوعا ما وذلك لرفع أذان صلاة العصر وأداء صلاة العصر فرب يتقب منا ومنكم يا أخوة وائل واختفضتهم وربي يبارككم إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن على نهج الاستقامة أن يجيرنا من مجيبات المعاصي والندامة آمين آمين يا رب العالمين إذا أيها الأحبة بأن ربي سبحانه وتعالى سيكون لنا موعد مع سورة الإسراء اليوم حتى نتعرف عن أسماء الله عن, عن أسماء الله الحسنى والدعاء بأسماء الله الحسنى قبل ذلك أيها الأحبة نص المسابقة بن ربك كما تعودتم نسأل ما هو ما هو فرض الكفاية وهل ممكن أن أن نعطى مثال على ذلك ما هو فرض الكفاية ما هو فرض الكفاية الجائزة قلنا 100 دينار وصل 100 دينار مهدى من شركة البركة لخونا جلول ربي بركني وخونا جلول بلعابي وشركة البركة ربي يوسع رزقهم إن شاء الله موجودة في شارع الطيب المهيري حي الظهور قرب منطقة الحرس الوطني الجائزة قلنا هي على خمسة أيام تعدوا منها ثلاثة أيام تعدوا منها ثلاثة أيام إن شاء الله اليوم الرابع غدوة الخامس غدوة غدو ربي سبحانه وتعالى نجر القرعة نجر القرعة يكون بشفوز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من شركة البركة للمواد الغذائية لخونا جلول بلعابي ربي باركتك أخي جلول إن شاء الله نقول لك السلام عليكم نعرف الليل في الاستماع الآن إن شاء الله إذن أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى حنان منان تمجد الله وتعاظم فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ويصح الدعاء بأي اسم من أسمائه, من أسمائه الحسنى التي هي في الأعم الأشهر تسعة وتسعون فقد أخرج ابن جرير الطبري والبخاري في التوحيد ما نصه هو والدعوات ومسلم كذلك في الذكر والترمذي وابن ماجه في الدعوات كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين إسماء كلهن في القرآن من أحصاهن دخل الجنة ما معنى من أحصاهن أي من تتبرهن من علمهن علم, علم هذه الأسماء وما فيها من صفات وعمل بما فيها وعمل بما فيها بما يرضي رب سبحانه وتعالى يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى فيها وانتهى عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى فيها القرآن أيها الأحبة أخبرنا في الجملة عن تسميت الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى في الآيات الآتية التي وردت في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليم من الذل وكبره تكبرا صدق الله العظيم قل دع الله أو دع الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغيب ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليم من الذل وكبره تكبرا نزلت أيها الأحبة الآية الأولى قل ادعوا الله كما روى الطبري عن ابن عباس أن المشركين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين يا الله يا رحمن وذاك من, من, من ذيق تصوراتهم وذيق عقولهم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن قالوا كيف يدعون هذا الرجل الذي بعث فينا إلى عبادة إله واحد وهو الآن يدعو هين ونزلت آية, آية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كما أخرج أحمد والشيخان البخاري ومسلم في الصحاح وغيرهم عن ابن عباس في حال اختفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة في بدء الدعوة وكان المشركون أحبتي في الله إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك أي لا تظهرها أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها أي عن أصحابك لا تجهر بها عن الكفار والمشركين ولا تخافت بها عن, عن أصحابك فلا يسمعون وابتغي بين ذلك سبيل ابتغاء السبيل يكون بين طرفين قيض أيها الأحبة إما الجهر بالصلاة وإما إخفاء الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ في ذلك أن يبتغي بين ذلك سبيل لا بين هذا ولا بين ذاك ونزلت آية وقل الحمد لله فيما أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك وقال الصابعون والمجوس لولا أولياء الله لذل فأنزل الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا رد الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة على اتهامات المشركين وعلى مواقفهم متعنتة والرد الأول أن العرب لما عجزوا عن معارضة القرآن وحملتهم على إثبات التوحيد ورفض تعدد الآلهة عددوا إلى رميه صلى الله عليه وسلم بأن ما نهاهم عنه والتعدد رجع إليها وغاب عنهم أن تعدد الأسماء والصفات غير تعدد الذوات فممكن يا أخي أنت تسمعني الآن لك ذات واحدة وممكن أن يقال لك أنت أحمد وأنت بحميد وأنت كذا وأنت كذا هذا هذه تعدد في الصفات وفي الأسماء لا في الذوات الله أحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد فرد في ذاته سبحانه وتعالى لكن له تسعة وتسعين اسم من أحصاه دخل الجنة هو الله هو الرحمن هو الرحيم هو الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر كلها أسماء وصفات لذات واحد للذات الإلهية ذات ربي سبحانه وتعالى فهم أنكروا إطلاق اسم الرحمن على الله عز وجل فأمر الله نبيه أن يقول للمشركين لا فرق في دعاء الله بسم الله بسم الله أو باسم الرحمن فإنه تعالى ذو الأسماء الحسنى وتعدد الأسماء أحبتي غير تعدد المسمى كما قلنا وهذا ينطبق على أن تعدد أسماء والصفات غير تعدد الذوات وهناك ذلك تعدد الأسماء غير تعدد غير تعدد المسمى نأخذ أول صلواتنا تحيه نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيش نوع وياك يا كلفوم لبي سوختي لبي الحمد لله الحمد لله الله يحفظك أمين أجمعين إن شاء الله إيه ما هي ما هي يا كلثوم؟ ما, ما هو فرض الكفاية كنقول فرض الكفاية إيش معناها كنقولوا فرض الكفاية هو الفرض إذا قام به فرد واحد كفى عن الآخرين وسدد عنهم ولكن إذا لم يقع لم يق يقوم به أحد أما جميعهم مثل صلاة الجناز مثل صلاة الجنازة ربي باركك إن شاء عندما نقول فرض الكفاية فهناك فرض العين فرض العين ع عين علي وعليك وعلى كل من يستمع فينا الآن وعلى كل مسلم كالص... كالصلوات كصلاة المفروضة هذه فرض عين أما فرض الكفاية كما قلت إذا قام بأحدهم سقط عن البقي ربي جزيك خير وإذا لم يفعله الباقي الناس الكل أثم كلهم مثل صلاة الجنازة صلاة الجنازة هي من فروضة الكفاية هكا حد قولك أنت طيب سجلت الإجابة ربي بارك الأختي إن شاء الله ربي يبارك yeah. إن شاء الله وربي يمتعك بالصحة ويزيدك في العلم إن شاء الله أمين يا رب إذن أختنا كلثوم بارك الله فيها عرفت لنا فرض الكفاية كما تحصلت على على نتيجة إذن ثم قلنا الله سبحانه وتعالى تعدد الأسماء غير تعدد المسمى فادعوا الله باسم باسمه باسم الجلال الله أو باسم الرحمن فأي اسم تدعونه به فهو حسن وتقدير الآية أحبتي أي الأسماء تدعو بها فأنت م... فأي الأسماء تدعو بها يا عبد الله يا أخي يا من تستمع يا من تستمعين أي اسم أسماء الله الحسنى تدع تدعو بها وتدعين بها فأنت مصيبة وأنت مصيبة بإذن ربي سبحانه وتعالى طيب السلام عليكم عليكم, عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عايز عايش كون معانا اليوم انا انا الله شوي الله أكبر شنو حوالك امين الله لباسه بابا بابي كنت بديك شوي الحمد لله الحمد لله ربي يبارك فيك كل لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جات لي ماما على صاحبي ما نتوما باش الصحبه هي بناتنا يجي نسال على صاحبي يزم طاقه صاحبي يا امين الله قبل ما تجاوبني على فرض الكفايه إن شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نهار الاثنين ونهار الثلاث عندي مسابقة خاصة الكبار سيدي بنيات اللي نوايك يسمع فينا حتى حد الكبار ماليش يشاركون في المسابقه بالشرب صغار بط... اسمعني هذه بيناتنا نوايك ما تقولش حتى واحد صغار برك كل صغير تسمعوا نقول راو نهار الاثنين و 3 الشيخ معزره وبشعب مسابقه بيه للصغيرات داهي ما تقولش عاد تخلي سربيناتنا هذا وعندنا وعندك ها جينا اي انت باش نعمل مسابقه شاركني في الراديون والجائزه بدنا نبش نفروا كسوه العيد لنهار نهار الاثنين و نهار 3 نفروا فيك سوي العيد ان شاء الله للصغيرات هذه مهدا المهدا أي لا تو وانت شو وانت وانت جو هذه مهدم من فرحة الرضيع هذه ما بيع الملبس الجهاز واللعب والهدايا الأطفال هي هي باه به يسيد أي ما هو فرض كفاية تو؟ فرض كفاية فرض كفاية أيه هو ما هو إن جاء كفاه به على مني خلينا صحيح صحيح <صفيق> يا ربي بارك لك يا أمان الله وخلي هاك السر بناتنا هذاك هني سجد الإجابة والسر هذك خليه بيني نوياك كلمة عرجال أمان كلمة عرجال قلي تع... <تصفيق> يا ربي بارك لك إن شاء الله شاهية طايب يعيش كسيب يعيش ولدي يا ربي عيش ولدي إذن أيها الأحبة نواصل أدام الله هذه الأصوات البريئة وأدام الله هذا التأمين وهذا الدعاء من, من أولئك الصبية الذين لم يذلبوا بعد ولم يرتكبوا الفاحشة بعد ولم يعصوا الله سبحانه وتعالى بعد اللهم تقبل دعائهم وأجبه لنا يا رب العالمين فلولا, فلولا الصغار الرضع والشيوخ الركع والبهائم الردت على هلكنا يا رب العالمين وأنت رحنان رحيم وأنت الله وأنت الحنان وأنت المنان فارعف بحالنا يا الله نأخذ صلاحاتي السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم إبسالك <تصفيق> الحمد لله والشكر لله.كيف حد بشيء كمياكم؟ أتفضل.أي أو اسم الكريم إيش كون؟ فرد الكفاه هو متزلف به الآخرين.عاودي عاودي لي عاين عاود عاود شو بيجي؟ مثلاً ما بشوي بالسياسة بالكلمة بالكلمة، ها؟ فرد الكفاه هو متكفّل به الآخر على الآخرين.رب برد ما تكفل به إيش كون؟ إيه؟ متكفّل به الآخر فرد.باه طيب به طيب. على الآخرين مثل صلاة الجنازة مثل صلاة واسم خويه اسمك اسمك بابرنا أحمد, أحمد ميساوي أحمد ميساوي أحمد ميساوي يقول الله فرض الكفاءة هو ما تكفل, ب... ما تكفل به أحد عن الباقية عن الآخرين ومثل يقول هو مثل صلاة الجنازة طيب ان شاء الله سجلت الإجابة ربي بارك الولدي ان شاء الله إذن أيها الأحبة نعود فنقول تعدد الأسماء غير تعدد المسمى فادعوا الله بإسمه, باسمه اسم الجلال الله أو ادعوه باسم الرحمن فأي اسم تدعونه به فهو حسن وتقدير الآية أي, أي الأسماء تدعو بها يا أخي فأنت مصيب في ذلك له الأسماء الحسنة وأسماء الله سبحانه وتعالى توقفية ما معنى توقفية حينما يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسمه مئة إلا واحد مفمش مئة مفمش مئة وواحد مفمش من يتسعين فمت تسعة وتسعين مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة من تدبره وعمل بها دخل الجنة توقفية لا تقبل نقصان ولا تقبل زيادة ولا يصح وضع اسم اسم الله سبحانه وتعالى إلا بتوقيف من القرآن والحديث النبوي مثل إن الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبال هذه كلها وردت فيه وردت علينا أيها الأحبة في القرآن وهناك أسماء وردت علينا في الحديث مثال الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اللهم يا حنان ويا منان الحنان والمنان لم تجد في لم تتردد في القرآن بل وردت في في في السنة في السنة في هذه نأخذ بها هذه نقرها لله سبحانه وتعالى كأسماء وصفات له عز وجل وقد قلنا وقد رويا كما تقدم عند الترمذي غير بسند صحيح إن لله تسعة وتسعين إسما من أحساها وعمل بها دخل الجنة ثمها هو الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى كيفية التلاوة والدعاء وهي القراءة الوسط بين الجهرية والإسرار ولا تجهر بصلاتك لا تجهر بقراءة صلاتك ولا تخافت بها حتى لا يسمع المشركون فيسب القرآن ويسب من أنزل القرآن ويسب من جاء بالقرآن نقف الصلاة السلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بركاته فيدي فيدي. فيديا حج حديثين فيديا حج فيديا حج بنتش كون يا فيدي أنت بنت لام بنت لامجد وش حويا لأخويا لامجدته لامجدوش حويا لتوه لبس عليه لبس عليه برشا أو لشوي برشا وما مش حويله لبس سلم عليه برش برشا برشا ربي بيرك لنا نيت إن شاء الله يا فادية انت سمعت سمعتك سر اللي بيني وبين أمان الله توه نعم إحنا نسمع فيه قلت لك السر اللي بيني وبين أمان الله سمعته توه عن ما عزم إحنا نسمع فيه برش أعطيني ما هو فرض الكفية هاي الكفيه هو الفر الذي كفى على الآخرين وسد عنهم ولكن إذا لم يقوم به أحد أثموا جماعة جماعة ومثل فليت الجريز الله أكبر ما بها كلمة أثموا جماعة نذيب عندك جماعة نذيب معناها بالنصب أثموا جماعة ربي يبارك لك يا فادي إن شاء الله نهار نذكرك نهار الاثنين ونهار الثلاثة عننا مسابقة للصغار فقط يشاركوا فيها الصغار ليس نهار الثلاثة نعطوا كسوة جائزة كسوة, كسوة, كسوة العيد الواحد من المسابقين يشاركوا نهار الثلاثة كيف كيف شارك معنا نهار الثلاثة يا فادي وشي, وشي, وشي هي طيبة إن شاء الله إن شاء الله يا عايش بنتي السلام عليكم إذن أيها الأحبة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يا محمد لا تجهر بصلاتك حتى يسمع الكفار ما قراءتك في الصلاة فيسب القرآن ويسب الله ويسب محمد ويسب جبريل. ولا تخافت بها حتى يستمع إليك أصحابك ومن يصلي خلفك هذا المعنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أي جد لك طريقا بين بين بين هذا وذاك طريق الوسط فالإسلام دين وسط الإسلام دين اعتدال الإسلام دين وسطية حتى في رفع الصوت وحتى في خفض الصوت على علاوة على على التصرفات وعلاوة على الأخلاق وعلاوة على كل شيء حتى في صلاتك لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الحمد لله نفصله في السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب نواصل إذا نواصل قلنا أيها الأحبة ابتغاء السبيل بين الخفض والرفع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أنه ليش لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجهر بالصلاة وأن لا يخافت بها أي لا يخفض صوته بالكلية ثم قلنا أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى كفية التلاوة وكفية الدعاء وهي القراءة الوسط بين الجهر والإسراء لا تخافت أو تسر بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغي بين الجهر والمخافتة سبيلا وسطا فهذه هي الطريقة المثلى في القراءة وهي الحد الوسط بين الجهر بالصوت والإصرار والإخفات فيه ففي الجهر حتى لا يتفرق عنه ويأبو أن يسمع منه وأن يسب القرآن وفي الإصرار ليسمع من أراد السماعة فينتفع به ملاحظة أحبتي هنا نأخذ صلياتي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايش الحمد لله ربي معك منال منال شنو حوالك منال الحمد لله عايش بنتي يعني يعطيني يكي... على فرض الكفية. الكفية هو من تكفى لديه أحد عن البقية بارك الله في طيب إن شاء الله ربي بارك لك إن شاء الله, ربي بارك إن شاء الله. ونت بالأمثل إن شاء الله إذن أيها الأحب قلنا وحتى لا يتفرقوا عنك ويأب أن يسمعوا منك ويسب القرآن وفي الإصرار ليسمع من أراد السماع هناك فرق بين السماع والاستماع فمش يقول لك كراه والله ملاحظة هذه خاصة تقع برشا في في في سيارات في وفي سيارات التاكسي تلقاها مثلا واحد حتى حتى فيها فيها أغاني الاخر يقول له لا قص علي هذه منكر وهذه كذا هناك فرق بين السماع والاستماع فالاستماع هو ما ورد على أذنك بدون أن يكون لك دخل فيه أما السماع هو أن تقوم أنت بالفعل أن تقوم أنت بالفعل وتقوم بالاستماع طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتك ربي لك إن شاء الله مرحبا بك مرحبا، اسم الكريمه اسمك؟ اسمي زهره عبيدي مجسري. زهره عبيدي. تفضلي اختنا زهره. هي اللي الرسائل. ما هو فرض الكفاية فرض الكفاية من تكافل به احد عن الاخرين مثل صلاه مثل صلاه الجنازه. خلص بارك الله فيك أخنا زهرة ربي بارك لك إن شاء الله. سماح مرحبًا مرحبًا, مرحبا. مرحبا. مرحبا. الله. ثم ها هو الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف كيفية الحمد والشكر. فقال وقل الحمد لله أي قل لله الحمد والشكر على ما أنعم به على عباده. وهو سبحانه الموصوف بالصفات الثلاث الآتية أنه لم يتخذ ولدا وليس له شريك في الملك. وكذلك ولم يكن ولم يكن لله ولي من الذل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا مرحبا مرحبا معك أحلام نصرالله من حيث سلام أحلام نصرالله طيب إن شاء الله مرحبة ببنتي وبيك عيّد نشارك معك في مرحبا سؤال ثانوي السؤال نسأل عن ما هو فرض الكفاية كفاية هو من تكفل بالشريت مثلا كنا قالك جنى هات كنا سنه قالت جنى ذاته جمعا باه بشوي سامحني سامحني عاود لي بشويه يا احلام عاودي بشويه نسمع فيك هاي انا ما انت من كفله هو السؤال قلنا السؤال هو نسال عن فرض الكفايه فرض الكفايه هو من تكفل بس سليم من تكفل من تكفل بسليم من تكفل بالصلاه باه يا أحلام، ربي بارك هي صلاة صلاة الجمعة لا صلاة الجمعة ماهيش فرض كفايه صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة الجنازه صلاة الجنازه فرض كفايه صلاة الجمعة, الجمعة فرض كفايه صلاة الجمعة فرض, فرض طيب إن شاء الله. ربي يبرك البنت إن شاء الله ابقي معنا يا أحلام الله يجزيك كل الخير وغايتنا من الأسئلة والبرنامج هو أن نتعلم الناس كلنا نتعلم وإحنا ما نعرفوش من قال, من قال علمت فقط جهل ومن قال لا أعلم سخر الله له من يعلم فيعلمه ما لا يعلم ابقي معنا ربي يبرك لك إن شاء الله تو بحول الله تعرف شنو فرض الكفية يعيش بنتي الله يبارك فيك إذن الله سبحانه وتعالى اتصحب بالصفات الثلاث هو لم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولا في السلطان وأنه كذلك لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولد فهو تعالى غير محتاج إليه واتخاذ الولد من صفات المخلوقين لا من صفات الله الخالق فهو منزه عنه أنا وأنت أخي وأنت أختاه في حاجة إلى الأبناء اللهم ارزق العقيم يا رب العالمين أمين ناقص صالحة السلام عليكم مثل ما تكفى به أحد للجميع يا بنتي بنت السلام عليكم ساعة. السلام <تصفيق> كون معاي معي؟ محمد داني من المحمد أهل محمد النامر، ما هو يا أخوي؟ هذا الحمد لله، قل لي، عاود لي فرض الكفاية فرض الكفاية هو من مثل ما تكفل به تكفل به بيص. أحد على الجنة مثل يز. صليت الجنة هذا هو ما فهم بركة، إن شاء الله ربي يبرك لك فيما قلت إن شاء الله عيش ولدي يا ربي يا محمد أمين نمري نهار مح... الاثنين محتدى. محمد مهتدا مهتدا مهتدا النمري نهار الاثنين ونهار الثلاثاء شيرك معايا بش بش كيسها الربي تربح كسوة العيد إن شاء الله شه باه يا محمد يا ربي بيرك والدي سجت الإجابة قلنا الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى إلى إلى ال إلى الولد أنا وأنت وأنت وأنتم وأنت وأنت أحبتي في الله في حاجة إلى الأبناء في حاجة فنحن مخلوقين والله هو الخالق الله منزه عن هذا والله سبحانه وتعالى ليس له شريك في السلطان ولا في الملك لأنه أيضا غير محتاج إليه ولو احتاج إلى شريك لكان عاجزا ولأن تعدد الآلهة يؤدي إلى الفساد والنزاع واضطراب الأحوال كما قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ما معنى بقياس, بقياس المقارنة هنا نقول أنه إذا كان فيها إله آخر راح تفسد هذا يجبد ليه وهذا يجبد ليه أكيد بش تفسد لكنهما, لكنهما لم تفسدا بمعنى وعليه فهناك إله واحد الله لا إله إلا هو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قلنا كذلك الله سبحانه وتعالى لم يكن له ولي من الذل أي ليس ليس الله بذليل حتى يوالي أحد لمذل الله ما ضعيف بشي يجيب واحد قوي بشي يحتمي به والله ما هوش ذليل بشي يجيب واحد قوي يواليه أو من من ولي أو وزير أو مشير بل هو سبحانه وتعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته الله سبحانه وتعالى لم ليس له وزير يدعى ولا حاجب يرشى حتى تقع مقابلته وحتى يحتمي به وحتى يتقوى به لا ومجموع هذه الصفات أحبة في الله في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ أحد ثم قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال في ختام الآية وكبره تكبيرا أي وعظمه وعظم وأجله كما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا وهذه اللفظة الله أكبر أبلغ لفظة عند العرب في معنى التعظيم والإجلال وقد أكدها الله سبحانه وتعالى بالمصدر تحقيقا لها وإبلاغا في معناها روى مطرف عن عبد الله بن كعب قال افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة أي صورة الإسراء وهو ما ذكرناه هنا أحبتي في الله إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وإحصاؤها أي تدبرها وإدراكها ومعرفة حق المعرفة والعمل بها والاعتقاد اعتقادا جازما بأن تلك الصفات وتلك الأسماء لا تليق بأحد إلا الله سبحانه وتعالى فكونوا أحبة من أولئك الذين يعتقدون في أن الله هو القادر أن الله هو القوي أن الله هو المهيمن أن الله هو المسيطر أن الله هو المعز أن الله هو المذل كل أسماء الله كل اسماء الله سبحانه وتعالى لا تليق إلا بجلاله بجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم إن نقر لك بذلك ونقر لك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا فارحمنا واغفر ذنوبنا واسترنا وانصرنا على من عدانا وثبت أقدامنا على سواء السبيل يا رب العالمين أحبتي في الله فاصل قصير نطلع فيها على من شاركوا معنا عن طريق الشبكة الفيسبوك ونجرئ القرعة بإذن رب سبحانه وتعالى من بين من اتصلوا وبين من شاركوا وكتبوا على موقع الإذاعة ابقوا معنا ونتغيروا المحطة موسيقى Pila Kolo, Helilee Subhanallah, Allah, La ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Alhamdulillah La ilahe illa Allah Allahu akbar Subhanallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أجرينا عملية القرى أحبتي عندنا 38 مشارك عن طريق موقع الشبكة وعندنا ثمانية اتصالات هاتفية والرقم الفائز هو رقم 40 ورقم 40 هو رقم أخونا حسام غرصلي حسام غر صلي ربي بيرك فيه ان شاء الله نسأل الله رب سبحانه وتعالى ان يثبتنا على نهج الاستقامة وان يجيرنا من المجيبات المعاصي والندامة احبتي في الله احييكم بتحية الاسلام فاقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم الصيام والقيام وفي حفظ الله سبحانه وتعالى دمتم إن انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولهذا انزلت Let's